وإن استنصروكم في الدين يعني أحد اعتدى عليهم أحد اعتدى عليهم فعليكم النصر يعني هم إخوانكم من المسلمين الا اذا كان الاشكال اللي حصل بينهم وبين عدوهم هذا العدو له ميثاق عند المسلمين الا على قوم بينكم وبينهم ميثاق عهد نحن لا نناصر هؤلاء على المعاهدين لان كلهم في ذمتنا وهؤلاء اخواننا وهؤلاء معاهدين والمعاهدون لهم مال المسلمين وعليهم معالم المسلمين نعم احسن الله من بيننا وبينهم ميثاق لا يجوز لنا أن نقاتلهم الذين بيننا وبينهم ميثاق من الكفار لا يجوز لنا ان نقاتلهم حتى يكون العهد أو ينتهي العهد الذي بيننا وبين